ثم جعلناكم خلائف فِي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 جاءته ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم وظنوا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 مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وَظَنَّ أَهلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْكَ أَتَاهَا أَمْرُنَا لِيَلَأَنَّهَا رَنْ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 أُلْهَ الْمِنْ شُرَكَاؤُكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم يعيده فأنا تُؤْفَكُونَ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. يهدي إلى الحق؟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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّوْا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجْلٍ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي فِي آيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَّهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا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 رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ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 إذا أدركه الغرق قال آمنت أَنَّهُ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين صيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوا بني إسرائيل.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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من